أعطوني أممها تكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم السمع والبصر وجعل لكم السمع والبصر والأفخاذ لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا في جو السماء ما يمسكونه إلا الله إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم